أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وضم إليك جناحك، وضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين.